تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يكون الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآباتكم فصَطر دَ الله فَإَِّم تَعلَمُ أَبَ أَهُم فَإخْ وَانُكُم فيِي الدّبِ وَم وَاليكُم وَلَْتَ عَلَْكُم جُناحُ فيِي مَا أَخطَقْتُم بِه وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ نَبِيَّكَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا